الله lai تمسك بكم وامنا باللجأ تشب بقلبي يرث بقلبي نار وجدي وتغرموا لذكرك يا ليل الوداع موتى يوم مد الامر لا انسى عقيله تحيدر جليت امسى يا يا يا والزمان محرم أهليها تودع اهليها الكرام وتنسن برتل السماء تتكلم تقول له يا عالم اِلرفق بحالنا ودعوا اهلي الكرام عشيه امس والقضاء مخيم وتودع اهلي هالكرام وتنفني مع الليل من فرط الاسى تتكلم وتقول له يا لالرفقا بحالنا فانت بنا من شمس صبحك ارحم اطل يا راك الله وقتك ان تجطريقا ولا يخفى لجوك ان أطل وداع الطاهرات ما تاه فصبحك فيه من همو يسفك الدمو انا عزينه الكبرى سليل احمد وهذا حسين والزمان محرم وهذه جيوش الظالمين تراكمت علينا هذا خطاب زينب المعلى هو هذه جيوش العالم انتراكمت علينا فهل فيما يريدون تعلموا يريدون قتل ابن النبي وصحبك وانك تعلم من حسين من ومن همو اوه يا علي يوم يا علي ذكرنا بظلامك لا عزه ولبساع يوم يا علي الضيا بظلامك لا از ولبساء وتدري الوقت رمشت عين يخلص من يصير ده يا واسفه او حرامات العمر راحت يا مضيع يا يا يا ليال يا, يا كثر يا ليال بعيك قلوب نرتاعت ومن عظم الحزن والخوف كمر روح اللي دمعت حق اطفال اخو بص يا لو ما كربله ما كان منها الفقدة الفرحه ظلت توصف مأساتها زينب تقول له بس فطنت بس فكيت عين الهمت لجاني بس فطنت بس فكيت عيني الهمت لجاني بعد ما حل بعيني الوقت والدهر بكاني من مصاب النبي جدي مصاب الوالد جاني جرحيل جرح, جرح يمتا القلب من هل ولم يصحى ثم التفتت الى الغريب نادت خويا والصوب يا ابي يا ابن امي هو السرو هو السرو بنجبن ترحلون ترحلون قبل على, ترح على الغبرة تنامون يا ابن امي يا يي من توي نور العيون حرمه وغريب لا تقطعون خويا يا يا, يا باكيير باكيير يا خيت شلون باكيير بالشر يا خيتي شلون باجي رطيح ويجيك المهر قاير وايدي يا ست الحراي قد جل اخو يحسين تصيني بليتام يا ابن امي خويا انت تصيني بليتام و يا, يا نحرمه وتحكم ما بين ضلال يا يا يا يا قعد ما بيويل ضوى وييام سئل الماس اعظم عليكي قالت اعظم ماساه علي لما ركبت على ناقتي اسالوني قالوا لك وين خوانك وين اهلج شنو جوابك سيدتي تقول قلت لهم جوابي تراني طلعت من المدينه بعز ودلال طلعت من المدينه بعز ودلال تراني تراني طالمه حج وحصيا حسين خيال عباس اليمين وجاس مش مال بشوفه مسوال اضلال لكن كل من شايفني فرق الجمل قال نشدون يا حره مالك رجال يا بايلش والمالت رجال قلت لهم نعم 70 خيارا نصبت لهم تغازي نصبت لهم ما تم فرج الامر و يا يا يا يا يا يا ان قالتكم ردتكم إنها لله. إنها لله. وانا مانع عزتكم وخذكم لله انا لله وان اليه راجعون الليله ليله بكاء الليله ليله عزاء ليله ليله التوجه الى الغريب الى الحسين ليله اعتقد كل موالي يعكس في مخيلته حالة الغريب في طف كربلاء وحاله السيدات عندما اخذت العقيله تتزود من اخواتها واحدا بعد واحده ليله العاشر لدى سائر الائمه من اهم الليالي ومن اصعب الليالي ومن اشد الليالي حزنا على الائمه تبرجل على الامام الصادق يقول له اصوم بكره قال صم ولا تبيت يعني لا تبيت نيه صومه وان مضى صوم إذا مضى من النهار ساعتان و دقيقة دقيقه انت ابدا بالصوم بعد ذلك تحسب إذا بقي من النهار أيضا ساعة و دقيقة دقيقه افطر قال ليش ابن رسول الله قال لي ان من هذا الحد إلى هذا الحد بدات المعركه وانتهت بقتل اهلي وانصار جدي الحسين ليله عظيمه على اهل البيت وعلى شيعتهم الليله تسمى بليله الوداع اللي امامنا الحسين سلام الله عليه أخذ بالوداع مع انصاره واهل بيته واحبته وبنياته وابنائه او تدري هذا الانسان الذي يدري يعلم ان يوم الحسم يوم يعني الانتهاء بكره يعني يوم المفارقه راح يفارقهم راح يبتعد عنهم لا بد ان يودعهم الصغير منهم والكبير قبل هذا الامام سلام الله عليه القى الحجه على انصاره وعلى اهل بيته هم على الانصار وهم على اهل بيته اولا خطب عليهم وقال أنتم في حل مني هذا الليل اتخذوه جملا ولياخذ كل منكم بيد رجل من اهل بيتي ولينصرف واعلموا ان القوم لو ادركوا بي لما التفتوا الى اي منكم الهدف اعنى عند ذلك لما سمعوا قام نافع بن هلال وقام مجموعه من الانصار وقالوا يا ابن رسول الله اما نافع قال له والله يا ابن رسول الله لو قطعت بالسيف 1000 مره واحرقت بالنار يصنع بي هكذا 100000 مره الا ان افارقك ما فارقتك باي عذر اعتذر عند جدك رسول الله يوم القيامه باي عذر اذا قال تركتم ولدي الحسين وحيدا فريدا لا ناصر ولا معين بعدين توجه الامام يقولون العلماء بدا ياخذ بيد الرجل كل ورجل يعني قد يكون في الخفاء حتى لا ليس على المحسن من سبيل يمكن اكل نفوس مات هو القت ماته هو العراق ماته هو المجابه هو المحاربه لكن لما اخذ ينعزل بهم واحدا بعد واحد يختص بهم واحدا تلو الاخر شاف الجواب فر الجواب حتى اقبل الى جون وكان هذا جون غلام لابي ذر الغفاري هذا الذي اعتقه ابو ذر والتحق في بيت أمير المؤمنين علي بن ابي طالب وبقي في رفقتهم وفي خدمتهم من ايام الجمام الحسن إلى أيام امامنا الحسين ولما جاء معهم إلى كربلاء اجال الامام ليله العاشر قال لما انت تبعتنا من أجل العافية انت حر من جانبنا ان تحر وإذا واذا بالعبرات واذا بالدمعه تقاطرت من عينه قال انا في الرخاء الحسق قصاعكم انت بيدك تجيب لي الطعام وتقدم إلي وتطعمني بيدك أنا في الرخاء الحسق قصاعكم وفي الشده أخذلكم إن لوني لاسود وحسبي لمئم أو تبخل علي بالجنه يا ابن رسول الله هذا الإمام سلام الله عليه التفت اليه وقال له شكر الله سعيك يقول امامك الصادق ويقول وكنت اذا جئت الى زياره قبور الشهداء اجيهم اجي الى الكثير منهم واخص منهم جماعه وادري هذا قبر فلان وهذا قبر فلان واخلي راسي على قبور بعض الشهداء ومن بينهم ومن بينهم جون إذا اخلي راسي على قبر جون استنشق يعني اشتم استنشق من داخل قبره رائحه التفاح هذا جون غلامهم هذا عبدهم هذا ما اله لحم ما اله ريحه برسول الله شارحه الحسين ايش راح تصير ها قبر الحسين ايش راح تصير من الريحه شلون الريحه راح تصير اذا هذا غلامهم هكذا السلام عليكم يا احباء الله واولدائه السلام عليكم يا انصار ابي عبد الله الحسين يجي الامام يدخل على العقيله زينب يسالها شكرا يسالها يجي يدخل على العقيله زينب الساله تقول له هل استعلمت نيات اصحابك شفت نيتهم شنو قال اي والله يا اختى فوالله ما رايت فيهم الا الاشوس الا اقعس بالموت دوني استئناس الطفل بمحالب امه شلون تعبير للامام في حق هؤلاء الانصار والامام سلام الله عليه يقف عليهم قال لهم يا للهوم يا فرساني يا الكون طاعون هذا الهضل بالميعده والصايح تسمعون عرفت الدوم نيتهم وشنه اللي يريدون من يعني شامت ريت اباهم وطيعيد والوعلى المذل الجيد وذل من عجب عز يعلو يا اصاغيها وانتم يا خوت الطيبين على خير عتنيتوني او امر انكاس هذا اليوم بس حطيت بضعوني مني ما عليكم باسلور تتعوفوني روحوا على ظهور الخيب وامشوا يا اخوتي بهالليل حملي عن الشام اثنين وغير الجو اغليو ما تطلب معاضيها لمن سمع ولا انصار سلوا كل صوارمهم جاء مولاكن على القاع تتساقط عمايمهم تشنوا كلهم قباضه وحبيب اللي يسجادهم يصيح ويهل دمع العين ارصارت ندلاون وين فارجك يا شنو العذر بالمحشر لو وجهت هاديها سيدي ابن ديارنا وجينا اوطلقنا الاهل حسين جينا وياك اقصدنا نجاهدون هذا الدين من الله علي نبيك وبها يهلك الطيبين لا بجمان يسوهم يا ابن الفحل ويا هناخذ بالطفوف علوم ويا راحه ندونك دون الحرم نفدي الى هذا الحد الامام عرف مصير الانصار قالوا عند عمامه ابناء عمومه من رئيسهم رئيسهم ابو فاضل قام النا ابو فاضل وسل للسي يا بيمنا وقل الانفار جتنا وين يا عزنا ويا وحدك من تظل يحسيا يياب شدون الخلق بينا يعض ايش تقول الناس ناي اوفز البخة عباس ترض بقيم هبط الراس اتم مزينه ابن زياد بالمجلس يحاكيه خويا انا اللي جي بالزيانه جاي بمن اشرب لفتا وانات كبلت بيها وعليها يرب الوالي لكن مشلان اخليها يسير بينها يا عدا يا ابن الولي يقول الراوي انا بماتش العباس والانصار صاحت والقلب ما وتهل الدموع عبا تقول لا ترايني ترايني تراني بشعرك لا تقول تراني وياتويني بشعر بالك وي يا يا ابو لا تقول يا ابن المرتضى الكرار من يثرب في اتوياك وعلي يرسلوا لي ايي ايي ايي اروعهم على حبك يا ابو الهم ولعتهم ترولج على الزهره قعدهم يا عالم كت لو قلت يا يا ريت تبعتهم يكفيهم فخر زينب بن عاتمه سيدتي يا ام البنين يمكنعتهم زينب زينب بن لما اركبها الناعي لما اركبها الحاج على ناقتها التبتت الى اسعق الاظعام صاحت حيد الضعن عباس مرضي يا قادي يمي يمي بالي شي وخلي اخوي اخوي اخوي الشفله وتبع لي واجل الضعن ياخذ الباري خلان هذا الخفت منا يا يطيحيت بي ولا مواجه ولا عايه أي ولا ضلوع المخ وتجحمت ولا لا ان ولا يسر ولا عاوا خوي بقع عندي وصعب عتبك علي خو لا نعتب على خينا ابن يا ابن انا عجبي عجبي على خينا ابن نبون ابن نبون نبون الله وجوهكم هذه الليله ليله وداع وتدري حاله الوداع ما اعظمها لانها ليله ماسات ليله عظيمه مميا اللي العقيله زينب تقول بتنا تلك الليله وانا انظر الى اخوتي واحدا بعد واحده اشاهد اخوتي انظروا الى خيامهم انظروا الى زعيمهم انظروا الى سيدي مولاي عليه السلام تقول ليله العاشر دتنا في عزه دتنا في جلال دتنا في كرامه ليش لان السيوف مرتفعه والرايات خافقه لكن سيدتي أي ليلة كانت أعظم عليك قالت اعظم لي ليله علي ليله ال11 من هذا الشهر عندما جن علي اليومين انظر الى اخوتي صرعه انظر إلى الخيام وقد احرقت أنظر إلى البنيات يلوذ بعضها ببعض تقول انا بينما انا كذا لك فقدت ليتيمه من يتامى فتشت عنها سألت عنها فلم أجدها تبين هاي اليتيم عصر يوم العاشر طلعت تدور على ابوها بينما هي كذلك التقى بها عدو من الاعداء سالها بني إلى أن تريدين قالت لا تريد منك أنا يتيمه قال انت يتيمه من قالت أنا يتيمه الغريب أنا يتيمه الحسين جوان ماشي وانتردين قالك لا عندنا قبر بالغرين المظلوم المهزوم اللي بيصاب بنائبه يتوجه لصاحب الجبر الوث بالجبر ارض روح الى جدي علي بالله تراني جيت بعلو يا علي ترى مج يتبع له تروبون الذبح والخبر ميشو يقول قلت لابو ليا الطريق بعيد الدروب عليك بعيد قالت لي اذا كان هكذا عدلني على جسد والد يقول جبتها مرت على المشرع شافت الماي قالت لي العرب إني عطشانه تسمح لي اشرب مي قلت لها اشربي يقول نزلت للماي جلست على مشارف الما اشوفها قاعده يم الماي ولم تشرب صحت بها بني لملى تشربي ليش ما تشربين ما يا لا تشلا نشرب و بوين حرم منا يا وي والنول لكنها ادلت بكتر ثوبها بالماء حملت الماء باطراف الثياب ونن منها أن ابوها عجل اجت وقفت على جسم ابوه شافت في تلك الحاله جل ما قلت بتضيع بعد قلت لك الليله ليله بكاء ارض بتشيك الليله الليله ليله حزاء الليله هذه الدمعه ان تكون شفاعه لنا مو يا ماجلي يا ما يا يتمت بتضيع بعدي مو يا هيبتي اي وي يا نجم سعدي يقولوا والله تبكي لا جانب والدي العقيله مكلفه باليتامه تقول فتشت عنها اريد اشوف اليتيم خرجت على اثرها توجهت الى جهه القتلى بينما انا اسير واذا بحارس يحرس المخيم قلت له ايها الحارس ان يتيم ضائعا يدل على المحار يقله على المعارك وقعت الحين جلس واد يمن احسب لجني اهلك اللي سمعت يا زينب ونين شعبر روح ورك الحاله تهدم اعتنت للمحركه زينب هم تو الوصيح ومنت عم لدا علاي ذكت روح اليم تحن علي هو يتكلم صاح الصاد. يا صاح الصاك يا راعي المحمي يحمينا من السواد الفتلي بكات نادت عم يا زكي عم انا عمتك عم لا تخافي قم يا يبحاك وسعدين على بكاو يا من وافي على ابنائه بنت من ام من يتيمه من ويل لمن سن الظلم هيا الله ان شاء الله مقتل صباحا هنا المقتل في هذه الحسينية ان شاء الله ونسال الله تعالى ان يتقبل من الجميع السماع ادري بال8 بتصعد بتصعد كأن